السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد لله وذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما فليقان ذاته الكريمة وبعد الله أسأل من يبقينا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجه لنا لا لاعلنا واتنا حجتنا يوم القيامه ولا تؤزنا يوم العرض عليه واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها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 فقبل أن نبدأ حديثنا المعتاد قد أثار بعض الإخوة والقائم والقائمون على أمر هذا المسجد معي قبل أن أجلس في مقام هذا مشكلة قد أثيرت يوم الجمعة الماضية فيما يتعلق بخطبه الجمعة وبخطيب الجمعة الذي لا أعرفه ولكن ما قيل لي أنه قد نال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء إلى بعض منهم كسيدنا معاوية وسيدنا عمرو وأخبر أن هناك حديثا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية وعم يجتمعان ففرقوا بينهما فهما يجتمعان على خير إلى آخر ما سمعته قبل الأجلسة في مجلسها وأنا اود أن لا يعني يطول الجدل في هذه القضية فالأمر محسوم ومعلوم وإدارة المسجد قد اتخذت قرارا الا يدخله هذا الخطيب مرة أخرى وألا لا يعتلي من هذا المسجد وبالطبع هو لا يستحق أن يدخل هذا المكان ولا أن يخاطب المسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول قد عدلهم الله ورسوله وشهد لهم الله سبحانه وتعالى في قرانه وارد ان يجتهد احدهم فيخطئ ووالد ان تصدر معصيه من بعضهم ببشريته كسائر البشر ولكن لا يعني هذا اننا نطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحط من قدرهم فهم على رؤوسنا وهم قدوتنا ولذلك حتى في تلك الإشكالية التي حدثت بين سيدنا علي وأقول بملء فيه وسيدنا معاوية تلك الإشكالية الذي حدثت بين هذين الصحابيين الجليلين، من شاوى كما قلت الخطأ في الاجتهاد والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مجدادا فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله اجر ترى ان كبار السلف وإمة الفقه ما استطاع واحد منهم أن يلال من شخص صحابي ولا أن يقع فيه فالإمام مالك مع عينه وجلالة قدره لما سئل عن هذه الإشكالية قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنا أن منها ألف سنتان وأبى أن يخوض في مثل هذا في الكلام والإمام الشافعي لما سئل قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فهؤلاء الأئمة العظام الكبار احترموا مقام الصحابة وما استطاع الواحد فيه أن يخوض في حق الصحابي ولا أن ينال من شخص إلا أن الشيعة تجراؤوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا منهم بالسب طارة وبالطعن طارة أخرى وبتأويل القرآن تأويلا فاسدا بما يطعن في هؤلاء ثم وضعوا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذم وفيها نيل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر وعثمان وعمر ومعاوية إلى آخر هذا ولهم كتب مدونة في هذا وهم يعتمدون على كتبهم وعلى أساندهم في الحديث عن هؤلاء الصحابة وكلها كتب فاسده واسانيد باطلة فلا يليق لمسلم بأي حال من الأحوال أن يقف لأنالة من شخص صحابين كريم اثنى عليه القرآن واثنت عليه السنة النبوية المطهرة جاريًا وراء ما قاله هؤلاء، فهذا عبث وهذا ضلال واضلال وهذا ضلال وإذلال. ومن أجل هذا كما قلت ينبغي الا ننقل هذا الكلام وألا نقيل الجدل فيه والقضية قد حسمت هذا الخطيب لن يدخل هذا المسجد. مره اخرى ونسال الله له الهدايه فان لم يهتد فنسال الله أن ياخذ هؤلاء وأن يريحنا منه هذه قضية اردنا يعني ان نتكلم فيها سريعا حتى لا يكثر فيها الجدل نعود بعد هذا إن شاء الله تعالى الى حديثنا المعتاد الى تفسير سورة سبع وتعلمون أننا قد وصل من الحديث في هذه السورة الكريمة عن حديثها عن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقد بدا لنا كما صورت لنا هذه السورة الكريمة أن الله قد أنعم عليه ببعض المعجزات وببعض الخصائص. التي لم تكن لغيره وكانت له دعوه معروفة استجاب الله سبحانه وتعالى لها رب هبلي ملكا لا ينبغي لاحد من بعض فكان من ملكه الذي لم يكن لغيره ان الله سبحانه وتعالى قد سخر له الجن يعملون بين يديه وكما قلت في المحاضرة السابقة هناك في خلق الله ما هو مسخر وهناك في خلق الله ما ليس بمسخر وتحدثت في هذه المسألة باستفاضه في المحاضرة السابقة وقلت إن الأصل في الجن أنهم خلقوا غير مسخرين لأحد من الإنس فهم ليسوا مما سخر للا ولذلك قل إن الذي يأتي ويدعي أنه يسخر الجن أو يأتي انسان يدعي أن لكلانا الجن مسخر له هذا ادعاء باطل وهذا ادعاء فاسد وهذا كذب وضلال واضلال نعم هذا من الإنس من يتعامل مع الجن ومن يستعين بالجن هذا شيء حق لا ننكره ولكن الجن لا يكون مسخرا له فالجن إذا قدم له خدمة لا يكون ذلك من باب التسخير وإنما يكون لأن الجن يريد هذا وأن هذا الإنسان يسير على طبيعة هذا الجني الكافر في إيذاء خلق الله أو في إضوال الناس كالكهان وما إلى هذا هذا لا يكون تسخيرا فالجل لم يسخره ولم يسخرهم الله سبحانه وتعالى إلا لنبيه سليمان فهم كما قال الله يعملون بين يديه بإذن ربه بإذن ربه ولولا هذا الاذن لما عملوا بين يديه وقلت في المحاضرة السابقة يعملون ترى ما هي الأشياء التي كانوا يعملونها لنبي الله سليمان جاءت الآية موضحه ومفسرة ومبينة يعملون له ما يشاء مم حاريبا وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات قلت في المحاضرة السابقه السابقة قد تحدثت عن المحاريب والتي هي جمع محرار وما قاله اهل العلم في هذه المحاريب ثم وقف بنا الحديث عند يعملون له ما يشاء من محاريب وإه وتماثيل فيه هذه القضية التي وقفنا عندها في المحاضره السابقه والتي بالطبع تغيب عنها كثير منكم قلت قضيه التماثيل هذه اوجدت جاله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كيف يعملون له التماثيل مع ثبوت حظمة التماثيل فقلنا ان التمثال ما صور على ها مثال فكرين ما صور على ايه مثال يعني شوف حاجة وتعمل زيها تشابهها تماثلها شوف حاجة وتعمل زيها وهذا يطلق على ما له روح وعلى ما ليس له روح وعلى ما ينمو وما لا ينمو يعني قد تفعل تمثالا لانسان ذوي الروح وقد تفعل تمثالا لشيء ينمو زي النبات وقد تفعل تمثالا لشيء لا ينمو زي الحجر والابنيه وما الى هذا الكلمه ها هنا جاءت عامه يعملون له ما يشاويه من محاريب وتماثيل ويؤكدها ما يشاء يعني أي تمثال يريده ويشاءه نبي الله سليمان يصنع له له وكما قلت جاءت كلمات السلف فبعض السلف رأى انهم كانوا يصنعون له التماثيل من النحاس وبعض السلف يقول من الزجاج والطين إلى آخر ما قال الى اخر ما قال وبعضهم قال ان هم كانوا يصنعون له تماثيل للانبياء والعلماء وكانت توضع في اماكن العبادة حتى اذا ما رأها الناس تفكروا حال هؤلاء فاقتدوا بهم بعض الاخر كان يقول ان هم صنعوا له تماثيل للطيور والحيوانات عشرات وكل تمثال يوضع في مكان فلا يتعداه صاحبه يعني يعملوا تمثال لذبابه حطه هنا يبقى الذباب ما يعديش من هنا هكذا قال كثير من السلف القضية كما قلت يعني اوجدت إشكال لماذا ظهر بعضهم وقال في هذا دلاله على جواز صناعة التماثيل بأي أشكالها وبأي أنواعها وأنه لا حرمة في ذلك لا حرمة في ذلك وقلت لكم إن أهل العلم قد رفضوا على هذا الهراء بردين إما بالنسخ وإما بالتخصيص إما بالنسخ وإما بالتخصيص إما بالنسخ قالوا عندنا عدة تحكمنا أن شرع ما قبلنا يكون شرعا لنا إلا إذا نسخه شرعنا شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إلا إذا نسخه شرعنا وهذا كان في شريعة سليمان وقد نسخه شرعنا ولذلك كما قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة إن الاحتجاج بالشرائع السابقة دون فهم هذه القاعدة للأسف الشديد قد يقودك إلى المهالك قد يقودك إلى المهاج وقل نقول لهؤلاء لو أنكم أعملتم شريعة سليمان دون النظر الى شريعتنا وقد قال ربنا ولكل جعلنا منكم ايه شرعة ومن هذا دون النظر الى شريعتنا فعلينا ان على الرجل ان يتزوج من النساء ما شاء ليه كما قلت لكم عندنا حديث في صلب البخاري والله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله سليمان لا أقفلن الليلة على سبعين من زوجات ولا من كل واحدة منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله. إذا سيدنا سليمان كم كام واحدة؟ سبعين من الجوز كم واحدة؟ طيب خلاص بدار سليمان تزوج بأكثر من سبعين. يلا عم كل واحد تزوج من سبعين. ينفع يقول لك ما ما ينفعش ما ينفعش ليه يا عم مش نبي وبتقتدي بيه يقول لك لا هذه شريعته أما شريعتنا فحددت بالايه بالاربع طب ما انت فاهم حلوة طب ما انت فاهم الشمع دي نفهمها حلو والباقي الذي نحن مصورين ما ندش فهمها حلو ما دام فاهم حلو كده خلاص ان هذه شريعة سليمان وقد نتقها شريعتنا لما لابد أن ترعي هذا ومن هنا قال أهل العلم هذا وإن كان جائزا في شريعة سليمان إلا أنه قد نسخ بشريعته ومن هنا اردنا ان نقف مع قضية التماثيل والتصوير وحكمها في الإسلام حتى لا تستغل هذه الآية استغلالا سيئا خاصة وأنني قلت إن هذا دخل للأجب الشديد لا يخلو منه جل بيوت المسلمين جل بيوت المسلمين لا يخلو من دخل التماثيل أو التصاوير يعني تدخل بيت المسلم في أسلائل التمثالين ثلاثة في قلب الشقه اللي محسوط على التسيحة واللي محسوط على مدينه أو تجد حتى أبا جورة طالع منها حمامتين ولا مش عارف رأس حصان إيه ولا كل ده للأسف يملو بيوت المسلمين فإيه لم يكن هذا كانت مشكلة بالتصاوير صورة مش عارف واحد بطف لوحدة ولا ثنين مش عارف يعملوا إيه ولا حصان رجبه مش عارف إيه ولا صورت أبوه ولا صورت أمه ولا صورت عياله هذا دخل اصبح يملأ بيوت المسلمين وكثير من الناس للاجر الشديد يستهين بهذا او قد لا يعرف حكم هذا يعني أحدهم بعد المحاضره الماضيه خرج وراي وقال والله ما كنت اعلم هذا الحكم فالبعض قد لا يعلم والبعض قد يعلم ولكنه يستهين خلاص فهناك عقوبه في الشرع وتحديد من يصنع ولمن يتعامل يعني اللي بيعمل واللي بيقتني وبيشتري أو بيحط البيت في عقوبات ينبغي أن نلتفت إليها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن هنا سقط لكم هذا الحديث في صحيح البخاري في هذه المحاضرة السابقة والذي قال الله يقول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمصورين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وتحدثت عن هذه العبارة أشد الناس عذابا يوم القيامة يقال لأحدهم احيي ما أصواه عملت مثال عصال ها عملت مثال لراجل عملت كذا تفضل مشكورا كده يحييبا انفق فيه الروح انفق فيه الروح خلاص يقال له هذا يوم القيامة انفق الروح فيما معصورت وليس بنافق وانتم تعلمون كما يقول العلم ان الاخرة ليس ضر تكليف فهل هذا تكليف قال هذا العلم لا هذا ليس بتكليف وإنما الأمر هنا للتعجيز للتعجيز زي ما مثلا الواحد من العربجيه اللي انتشروا وليمين دول جاب عربية تقرق عليها شويلة قد كده خلاص وروح قرب رام العربية في نص الشارع ربنا ينتقم منهم ولا منهم يعني. هذه وانتم مشغولون عن هذا لكم بقى ان على ايدي هؤلاء المتسيبين خلاص فتنزل بقى الواحد وتقول له شيل على كتفه بقى اللي انت رميته يقدر يشيل كل على كتفه ده نظام ريه تعذيب يقصد به اذلال وإهانته خلاص قوموا محاسبته فسيقال لو هذا مش عيضا ينفق يا ظل يعذب كل شيء قال له ينفق الروح مش قاله يعذب ينفق الروح يعذب وهذا كما قال اهل العلم يرد على بعض السطحيين وبقول ابن يبيه بعض السطحيين خلاص او بعض اهل العلم الذين يريدون ان يرخصوا لانفسهم والناس هؤلاء لم يفهموا القضية على وجهات صحيح يعني اختار نفسهم الحاجة يا انت مش فاهم القضية يا انت عاش تضلي للناس وترخص للناس والمنافسة يعني هؤلاء الذين يلسونا في وسائل الإعلام وكان لي مرة جمال في حلقة, حلقة وذيعة في قناة جريم مداخلة مع أربعة بيعذوهم يعني ما شاء الله من من عطاولة العلم مجرد ان المذيع اسئله ايه رايك في التماثيل والاسوار خلاص يوم قول بمنتهى البساطه كده ما حاجة فانت تقعد يعني تسعب والكلام ده اسال ايام النظام الفاسد فيمكن قالوها خوفا يا ترى اليوم دي هتخليها نسمع ايه يعني لسه اليوم بتابع برضه برنامج لأنه جايبين في جايب فيه والي الإبراشي مستضيف آه آه الشيخ ياسر البرهامي اللي هو نائب رئيس الجماعة للسلفين بالسكندريين وأثار معه هذه النقطة قال له طيب يعني في كلام بيقارن أنتو لما توصلوا للحكم هتحرموا كل حاجه هتحرموا الغناء والفن وغبالك وهتتدخلوا بقى في لبس الـ الـ البنات والنساء وهتعملوا وتعملوا خلاص وقال الحديث الى ان قل ومما قلت انكم يعني واحد فيكم قال زعبا يمكن اني لا يشرفنا يعني حضارة الفراعنة اللي كلها طوب وتماتيل دي ودي مصر هي كلها دي يعني انتوا لما تمشيكوا بقى ان شاء الله عقباله وتعملوا زي طاريبان لما يعني تكثروا تمثال بوذة فعليه بقى تهدب الهول وهبالك انت وتمثال طلعت حرب ونجيب محفوظ تمثيل بقى الكل واللي ركب حمار ده فندل الهبرة سمويمة مش عارف سمويمة ايه؟ ما عرفش انا راح ادعمل احمره خلاصا بقى فتكثروا الكلام ده ف طبعا انا برضه يعني بعتب على هؤلاء المشايخ اللي احيانا لما يطرح عليه سؤال بيخاف بيخاف يقول الحق كما هو تن تقوم عليه الدنيا ولا تقر فأنا انا لا ادري لماذا يخاف هؤلاء او يهتز هؤلاء ولماذا لا يكون رجل العلم المسلم عنده القوه والقدره ان يقول الحق ولو اغضب الناس جميعا اللي يغضب يجب يتبقوا بالحير خلاص انا بقول حق لا يعنيني من يغضب ولا يعنيني من يغضب انا لا يعنيني هذا انا لا يعنيني هذا وانا دول بيهتازوا ده شيء بيؤلم امي تجد اتقطاع الاخوان المسلمين اللي كان قائم بشعار انا كنت احبه احتربه الاسلام والحق الروح بتنازل عن الله عن الشعار عشان يرضي بعض الهي. ايه ده? ايه ده? يعني اعداؤنا واعداء الاسلام عندهم القدرة والقوة والبجاحة. ان يهينوا الاسلام. وينالوا الاسلام. يقول ان بمنتهى منتهى للبجاحة يقول لك التخلف والرجعية وعزلنا مش عكادة. هو علم القدرة على انه يعني يهينوا الحق واهله. وأنا أجي أبا أن آل خايف ضعيف من أني يعني أرض عليه بمنتهى القوة وكل بمنتهى القوة عارض يقول كده إيه المسكينة إيه المسكينة واللي مش عادي يضبقه في الحياة هي كده ده إسلام ده دين الله هو الرسول فهي يقول الله أسمع طبعا الأول قال له إيه ما هي يعني لا معرفه إلا كلام ده قالوا عن اللي قالوا هذا الكلام في ظل سياسة هذا الفاشل الذي كان يحكمنا وكان حربا على الإسلام فطلع كما قلت كوكبة من هؤلاء أربعة فاولة أعديل أمامه مذيع عشان اسالهم تمثيل ايه رايكم فيها والصور يوم وعد فيهم بعمة طمطمة كاقطة على نفوخه وروح مطلع لها اللي قال علاقة عليهم باش قناة الحارب قلت هذا على الهواء المشاركة. ما طلع لها التليفون وقال ايه يعني ما انا مصور بنته هؤ. يعني يعني احنا كنا مجدين يسأل هذا الشيء حلال او حارب ولا رسول الله. خلاص يبقى حلال. مش لان الرسول ايه? مشارع هو عمل نفس مشارك. يعني هو مصور بنته يبقى حلال. انت مين انت? انت مين انت? لاب سارك الاسلام مش خبت سعادتك ايه? يا لك حكم الاسلام ايه دي حتك انت بموضوع ثاني دي مش حج عليا الاسلام حكمه ايه الاسلام بيقول ايه مش تقول يا ترى صور بنت ايه ولا مالي وما بنتك يا اخويا يعني هاجي يوم اليوم اقول له يا رب اه لا اذا كان حلال انه حلال لان الشيخ عاشور كان مصور بنته انا اعمل كده خلاص هي دي حجتي هي هيدا قال على الهواء مباشرة يومها قالوا لا يعني الواحد معاه بقى استاذ وثقهم وقال فقلت شيه عندها فقالوا لا يعني المزيعة لا يعني احنا عندنا احكام مرتبطه بعله فاذا زالت العله زال الحكم فالاصنام حرمت للعله او التماثيل حرمت للعله انها كانت تعبد دلوقتي الحمد لله في حضار في تنوير وشعب ايه ومش بقول هايجي واحد يعمل ده صلب فزالت العلة فوق الحب تبقى استمثيل حلال هذه العبوة اللي استخدمها نفس المذيع وهي اللي بواشي ومش كان بيحم وبيقولها على سبيل السؤال للشيخ ياسر فبيقول له أنا, لا لا انا سمعت يعني ان هي كانت حرام علشان بتعبت فيا ما ماتتعباش خلاص والناس بهلي صح خلاص خلاص فنقعد نقول حرام ليه نعضو حرام ليه فالربد اللي أنا قلته زمان برجعيه الآن حتى يعلمه القاسي والداني اللي لما هذه الحلقة أذيعت بما فيها بقى من عميد أسبق لكلية عمدنا وستاذ حديث والستاذ تبقه مقارن وصعدة بتعصير بيته ده وكيل الأظهر السابق وقاعدين هذا الكلام آلماً اللي قال قد يكون وقتها مش قادرين يقولوا بلكده لانه لو قالوا حرام بقى خمسين تليفون حيالة بتوهوه تقول ايه فلنفسكوا في امن دوله ولو حرام يعني ايه يعني اطلع كسر بالقول والمتباسين وتخرب بيته بتنينه الصبت لكن لكن كانت كارثة على الهواء ف... خلاص اتصلت وعملت هناك حكم قلت ان الا ويحكم يرقب بين دول ويحكم بين الا ويحكم بين الا ويحكم بين ان ويحكم بين الا ويحكم يرتبط الا وحكم يرتبط الا ويحكم بين فهؤلاء لو فهموا السنة ما قالوا هذا الكلام ايه من العلة والسبب العلة شيء خارج شيء خارج عن حقيقة ما يحكم عليه والسبب شيء داخل في حقيقة ما يحكم عليه طبعا عارف ان انا بقول لهارتبات ما هو علم اصول الفقن كده فلاقيه. لكن نبسط هذا الأمر متى تجيب الزكاة متى تجيب الزكاة بتجيب إذا توفر أمرين شرط وعلم هذا اللي أنا بقوله بك أن يبلغ موضوع موضوع الزك المال هذه الموضوع الحقيقة فعشان ازكي في المال لابد وان يبلغ هذا المال نصابا يعني ب ثلاث مثلا ده اسمه سبب للي متعلق بنفس الايه بدل المال وان يحول عليه الحول طب الحول ده داخل في نفس المال ده شيء خارج عنه اسمه ايه بقى عله يبقى عندي الزكاه منطبقه بسبب وبعله السبب داخل في نفس الحدود ادخلش ايه ان المال يبلغ نصاب وعله اني يحولي ايه؟ الحرب لما يقع واحد من الاثنين يقع الحفظ خلاص لما يقع من الاثنين يقع الحفظ تعال بقى في موضوع الاصمار الأصوان حرمت لعلة ولا لسبب لعلة ولا لسبب خلاص للاثنين للاثنين في علة انها تعمد ده شيء خارج عنها وفي سبب انها مضاهاه لخلق الله فلو زالت العله بقي ليه ليس السبب موجود يا حبيبي اللي هي مضاهاه لخلق الله ولذلك اعتقد ان الاحاديث رتبت العقوبه اكثر على السبب عشان ما تربطهاش بالعله تقول لو ما اناش تبقى حلال لا السنه رتبت العقوبه على السبب فمش هيأتي تمثال المثال يوم القيامة ربي يقول له تعالى خذ عشان التمثال اللي انت عملته تعبت ما جالش سيبت له إلا أما الجي سيبت الروح ما صورت بقيت المشكلة فين بقى بقيت المشكلة فين مظاهر ما صنعت خلق الله هذه القضايا فجيش اضحك على عقول الناس. وقال له لو عطا يا يتعبت. وبعدين اللي قالك انها اصبحت لا تعبت. مين اللي قالك كده? واصلين الناس اتحضارت. لا بالعكس الناس ازدادت تكلفا. وبقولها بميلي فيها ازدادت تكلفا. اه. الناس تقدمت في الصناعة. ها نسمع مش صنعه وطياره وصلاة مش عدت تقدمت في الصناعة لكن تحضرت الحضارة معناها هي يا ابني رقي في الفهم عندك رقيه في فهمك ورقي في التصادف اين رقيه في الفهم لما يجي في اليمن اللي هي ارقى دولة في الصناعة مش هي رقم واحد الان في العالم في الصناع رقم واحد وتجد هؤلاء الناس اللي صنعوا أدق الأجهزة وكذا وكذا بعد ما يخلص يروح يسجد اللي صنعوا مين اللي قالك انه ده بطل يعني مين اللي قالك انه ده اتبطل في الصين نفس القبائل. في الهين لسه الحبل وقتها وقتها حجل مهرة يسجدونها اوياخدوا من الجله وحطوا عليهم مين اللي قال لك ان ده يعني مين اللي قال ان ده خلاص بطل يلا ايه المغالطات دي وبتقع على عقول الناس دي لمصلحه مين لمصلحه مين فانا في اليوم صاحبنا الشيخ ياسر اتحرج يقول له قال لا يعني خلينا نحط عليها شمس او هنقعد مع بعض ونشوف ليه ليه لا يا عم هساو بيها اوار وانا بقولها فيه لو قعد ده ما اقول كده لا عايز اسوي الارض ده هيضله في ايه يعني راجل لا رحمها في ده الاوضه ده لا تو بيه الارض واعمل مكانه كده ها فاشيه ولا كده ايه انفع للناس ده تنقع على الطين قاعدين ولا احط حاجه يمكن لاقى اعمال شجرتين هيلقوا البيئه بس انفع للناس عملت نخلتين ينزلوا الشيء وقت بلع الناس ده ربعه هنفع للناس ده يعمل ايه, إيه لحضارة دي ايه اللي هيسيني الناس ايه اللي هيسيني الناس خلق ايزيت في ايه ده يعمل ايه يعلم بقيد يا رجل ده لقرأت مرة خبر وقلقت عليه في خطة جومة في عز بكال النظام نظام رح تقارك كده في جريدة واحدة في جريدة واحدة جايبين خبر عن شاب انطحر علشان ضيق ذات اليد تزوج معها زوجة فالأمو قفلت معها زوجته استفزيته بالكلام يعني مما اعمال انت مش عارف تتأكلنا ولا تصرف علينا انطحر جريده واحده خبر ده في صفحه الحوادث صفحه في نفس الجريده فاروق حسني الله يحرقه وزير الثقافه الأسبق ايام ما كان وزير وقتها بقى عمل ايه بقى اعتمد ميزانيه الف جنيه لاصلاح انطب الهول يأمل انت اي بقى. تقول ايه في الناس دي. يعني ما يزيد عن قبع مليون عشان يصلح منخيه ابو الهول عشان فيه هواوة. وعندنا شاب انطحر عشان مش لاقيها فيه. ما هذا العتا? ما هذا العتا? ما هذا العتا? من يقول هذا الكلام? ما بعضمفق على حجاره وعندي بني ادمين بيموتوا ومش لاقيين ياكلوا في مستشفى للسلطان مرمي على السلام روح شوف اشكالها يجي لك الصار. واحنا بندور على الطوب والحجاره وهننفق عليها في البيت عليها دي فانا بحذر اني يعني ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي, اللي, اللي, اللي لا لسه هنشوف لا يا حبيبي ما سال ما في اتصال ما ما الارض لو حكمت كل انت ما تيجي تسو بيه الارض ده هيبننك ايه ده ضد ايه دي بقى ده معناها حضاره حضارة يعني يعني دي معناها ايه يفهمون العقول المتخلفة ودي عقول المتخلفة ده التخلف بقى بعيد مش تحضر هذا هو التخلف بعيد بعيد فيولد يستعبط لك اصلا عمر بن العاص لما فتح مصر طب كلمه ليقول موجود والله ما كان موجود كان تحت التراث ولو رأاه عمر لسوى به الأرض لأن هكذا بعث النبي وصحابته هنتكلم في الحديث ده هنتكلم فيه ان الاصل المسلم لا تجد امثالا الا تمصده ولا قبرا مشرفا الا سويت هذا كلام النبي وهنشوف وهنشوف فنبعد وان نعلم هذا فان الشديد ينبغي ان يقال هذا بصراحة هذا دا لحفظ من قدري ولا من شأني لأن كلام كلامي هذا كلام عاقب أما ما يفعلونه بهذه الاحجار والتباتيل ولا التخلف بعيد فالمتخلف يتهمني وأنا قالي فأرد عليه لا أرد عليه أرد عليه خلاص فأرجو بيد بيوتنا بقى فتعال بقى هذا الالمصور او مماثل بيعمل تمثال، شوف من أشد الناس ايه عذابا وتقى قوم بجموع قيمة صواب مش قضيه يعبد ولا مش يعبد قوم بجموع قيمة صواب وليس بنافس يقعد يعذب يقعد يعذب انت بقى, بقى عندك في البيت مشكله اسمعها اسمعها فالقاسم ابن محمد رضي الله تعالى عنهما يعني عن القاسم وعن ابي وعن جده لأنه هو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر يعني ابو بكر بله ايه جده فالقاسم ابن محمد كما جاء في صحيح البخاري يقول حدثتني أم المؤمنين عائشه اللي ياتي يا رب له ايه ها يا رب له ايه مسعصح يا رب له ايه عمته عمته تقول ايه بقى تقول اشتريت نمرقة نمرقة زي المخادة كده الصغير اشتريت ايه نمرقة فيها تصاوير يبقى عليها ايه سور زبا من الوقت فيه بعضهم من الوقت يشتري مخباب عليها توصيل وال... وحتى الملايات اللي بنجيبها فيها مش عاب ايه التوصيل وال... والنعمتين والحياة اللي طلع دي اشترك اللقاء فيها تصاوير تقولي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخارجي البيت جاء فأبصره فوقف على الباب ولم يدخل دخلش شافه ذا بقارحوي مش بقى كمان تمثال لا ده صور على ها موضوع مخادع كده ذا فوقف وقفت عدم دخوله هذا يعني انه كره شيئا ولا يرضى عن شيء والزوجة سريعه الفهم وانا قلت لكم هذا فيما مضى ان كان هناك شفافيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته وخاصه العائشة صوعت فاهمه الست بفهمه فاهمه تغير يتغير في حالها ب مبسوط وشكله من شيء تبقى قاعده مش عارفه عارف اي حاجه في اي حاله لا بقي معه مقاشر لا بقي معه مش عبثه ولا, ولا حتى به تعبان خربان اي ما تشكى الكلام ده كم فيه شبابيه لدرجه انا قلت لكم سبحان الله العظيم الحوار الذي دار بينهما بلا كلام يعني يدخل حجراتها وبعدين يقوم الليل يصلي يطيل السجود هتقول حتى ظننت انه قبض طول قوي لدرجه ان قلت بس ده شكله مات اتاكد من ده ازاي طيب ما ينفعش تتكلم لانه اصلا في صلع فلو مش ميت على الاقل هو بيصلي فمش ينفع ارد برضه كل اللي عملته كل فقم فطعنته باصبعي في باطني قدمي عملت كده أبا واحد من بتوع دلوقتي ولا وعد الصلاة ولا يا وليا تبزا غيرها اللي بصلي فيه, فيه كذلك كلام خالص لكن انظر اللي الشفافية السلامة هو في من يعني ستقول له ايه من غير ما تقول له فأذرك أنها تريد أن تطمئن علي يوم يرفع صوته بالتزبيح عشان يقول لها ايه انا حية شو من الحوارف الحية البسيط ده ده؟ بس بس في تواصل في شفافيه بين الراجل وزبته فلما يقفل الباب وما يخشش يبقى في حاجه وزي كده يخش تقول عرفت الكراهيه في وجهه خلاص وجهه تغير يبقى في شيء هو مش مبسوط منه في حاجه مش مريحه فعلى طول الادب مفيش بقى يا راجل ما تخش جبت عفريت وانا فاهم اي حاجة ولا فاهم اي حاجه خلاص لا اشوفه على طول قالت ايه قالت اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت اتوب حديث البخاري الى الله والى رسوله ماذا اذنبت انا عملت ايه غلط يخلي وجهك يتغير ومش عايز تخش وما عايز تخش فقال ما هذه النمرطة ايه دي فقالت اشتريتها لك اشتريتها لك لتجلس عليها وتتوسدا. وقت ما تبعز طوعة لديك بتوعظ ايبا طوبة ليه وقت ما تعبت نام باكوسات لتجلس عليها وتتوسدها فقال لها إن أصحاب هذه التصاوير بربق. إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون بها يوم القيامة أخواننا نبي حديد دي خلوا باله أخواننا نبي دقلاه يوتو بي خلوا باله إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون بها يوم القيامه يقال لهم أحيو ما صورك مش بقت عبدت ولا ما تعبدتش او مش تمثال يا عم ده على حته قماش يا اللي عمله هيسالوا يوم القيامه ايه تحيبه يقال لهم يوم القيامه أحيو ما صورك ادي السبب وليش بقى يعمد ومش يعمد والفلسامة الكازمة اللي تسمعها وخلاص ومسح الضريط ومقاش يعمد ما حلال ويبقى أعمى مش شايف بقى الحكم ولا يفهم الحكم على وديه الصعيد فيقال لهم أحيو ما صورت يفضل بقى كده يضرب ويتبهدل ويتهان ها ايه مش قادر يطل على دماغه مش قادر يطل على دماغه إلى أن يشاء الله أحيو ما صور ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أبشي بايا يا عبد شو جالك فيه معظم بيوتك يقعد يقول لك الدنيا معفراتها والعلم معفراتين والبيت ماله يا أخواننا البيت لك مش عاطين أيوة حقيقة هيه هيه مين اللي عامل ده انت شو انت عامل ايه فارحة على الحيطان واللي في الاركان تفضل واللي. فضل إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين وعيد الصالح اللي صالح شوف يعذب كيف يوم القيامة طب واللي استخدم واللي استخدم اللي حصل عمر الملائكه ما تدخل بيته اذكر في مره احد المعتوهين المشككين في السنه تناول هذا الحديث ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره راح علي المذيع يعني ده كلام يدخل العقل طيب يا سيد مش الملائكه دول فيهم اللي بيسجل الشيات الواضح قال طيب خلاص هحط صور خالص الملائكه اجيب واحده واوزن معاها مين اللي كتبها عليا دي شوف الفقاقه مفكر رب يفكر يا فتضحك تقول والله يعني اللي زي ده فضله دي ويتحطه قدامه شو يتبني تعمل اقرأ باقي الحديث واقرأ ما قاله له الحديث قبل ما اتخرط قبل ما اتخرط وإحنا عندنا حاجة في اللغة اسمها العام الذي يراد به الخاص والخاص الذي يراد به الايه العام فيابن هذا من العام الذي يوليد به الخاص فالمقصود كما قال على العيد ملائكة الرحمة لان في عقوبة وقع عليك ايه العقوبة؟ مش كل الملائكة مش عدوش لا يا حميد لا يا حبيب. رقيب وعديد معاك ما بيسبوك. ما بيثبوك خلاص لكن انت بتحرم من ملائكه الرحمة يعني في ملائكه تستغفر لك هذه ملائكة استغفر لك ملائكة رحمة استغفر لك ويجعل المجل الشاطين يزيدوك سوءا وقبلا ده المعنى أنت تحرم بيتك من هذا ويسيلي حتى لو خرج كل الملائكة فهل تغيب أنت عن علم الله إيه يقولك يا ستاك من اللي أنت عايزه طلعها موح من عايزه الكلام لا يقوله إلا مقبول إلا مقبول فضل اللي صنع هيعذب واللي استخدم حرم الرحمة والاستغفار من ملائكه الرحمه وملائكه الاستغفار هم الاستغفار والحديث على عموم زمان شايف سواء سواء بقى تماثيل له ظل ولا واغب بالك لكن مفيش حدا تستثنى من الحاجات دي خالص يعني يقول لك الله طب ما احنا بنتصور عشان نطلع البطاقة والكرنيه وجواز الصفر وتسألت تقولي يا ربطا يعني ما تصورت لما روحت تعمل بطاقه ما ما جواز صور في صور مش عايزين بقى نعمل زي المخابيل بقولها بللي في ايه في مخابيل كله راح مقطع البطاط وراح مقطع جاز الصعب ومشي بقى بوزان كده خلاص ايه يا عم ده وفي ناس كده يعني دماغها كده يعني قال اركب فيه سنه 93 93 اول ما طلعت فيها كان وقتها جماعات التكفير دي اشكال واحد. فكان فيه التكفير وتكثير التكثير وصبر التكثير والتكفير والهجرة حاجات علوة كده وكله بيكفر كله كان فيهم ناس والله شفت بتكفر اللي عملوا الاتوبيسات والمواصلات وبقسم بالله والله كان أحدهم بيروح لبنته من مصطود لالوان ماشي ما يركبش السيارات وموظف الحكومة دي أبدا والتالي كفر ان يكون الشوارع والله والله اللي ان يكون هناك يوم من اجل بص يكون هناك دي من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ايه ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل استعدين نقول ذات المقادير دول لا لا فهم القضيه ده لها ليها الصحيح اه صور حرام تصاوير اه اه لفظ هنا عام اه يبقى كل صورة ولا بالشرع برضه ولا بالشرع برضو في اشياء مستثنى هو ده السؤال بقى في أشياء مستثنات قال أهل العلم طبعا هناك أشياء مستثنات خلاص كم حاجة بقى ممكن تستثنيها من الحدود دي كم حاجة ممكن تستثنيها من الحدود دي فألا أولا نشوف اول استثناء خلاص لا هناك حديث يصريح البخاري يحدث به ابو طلحه وهذه كنيته واسمه حقيقي زيد ابن سهل. يبقى صحابي ابو طلحه ابنيه اسمه ايه زيد ها ابن ايه ابن شهر زيد ابن زهره اللي هو ابو طلحه بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره طبعا حدث بهذا الحديث في جمع من الناس في الجمع ده بقى مين اتنين في الجمع ده اتنين بصر وبصر هذا اسمه بصر كده مختلف في صحبته هل شاف النبي ولا ما شافش كلام في الحكاية دي وهذا يعني انه حتى لو كان النبي بفقد رؤاه قليلا فلم يسمع منه الكثير خلاص واحد عبيد الله الخولاني رضي ميمونه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الموالي خلاص وميمونة أعطقته وربيته كيف اسمه ايه ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاللي تنقع دين وسمعين هذا الحديث من مين من ابي طرح اللي هو اسمه ايه زايد ابن سال خلاص ابو طارق جايد ابن سال بيحدث نبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الملائكة لذا يدخلوا بيتهم فيه ايه سورة حلوة أوه. مارس مرض، فبشر بيقول لبان فذهبنا إليه نعوده حققوا عيات المريض بيقول فوجدنا شطرا على بابه فيه تصاوير هل؟ يبقى في ستر على بابه عليه ايه سوى نشوف بقى ونمكن ولا نعمل ايه يعني ولا عد بقى ونعمل زي الصفية اللي يقول لك ايه لما ترى عيبا في شيخك ما تقولهش وتقولش عيب وتقوله ليه كده فعليك انتن ان تنسب التقصير الى عينك. العفل لك يا عم. لا احنا ما عندنا هذا نحن اذا علمنا شرعا فوجدنا ما يخالف الشرع. حقر عندي شيخ ما لازم نقول له ايه? لا لا لا. تعال اقول بغرض بغرص تنخالف الشرع ليه? ولمكر هذا لمجملتك ولا محاباة. ذلك زي ما قلت لكم شوف يعني من الذي دل موسى عليه السلام على الخضر مين من اللي دلته الله طب هو ربنا هدلس عليه يعني يودي له واحد مش حل ها يعني هل يذكي الله انسانا ليس اهلا للتذكية مش ممكن فخلاص يعني المفروض ان انا سلم لي نفسي, نفسي واسم لان هو ربنا قال لي ده عنده علم ده من المقربين الي اتيناه ايه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم الشهادة دي مش واخدها من الجامعه واخدها من مين من الله خلاص فسلم لي نفسي وخلاص ومع هذا لما رأى منه نبي الله موسى ما يخالف في ظاهره الشارع شكد قال جئت شيئا ايه وايه وايه قال كذا ايوه كذا مش معنا وهو يعمل وانا اسلم وخلاص زي ما يطلعونك من اصيب بيت على التليفون ايه يعني شو بعد بعت هي يا يعني مش ديه وقعه اولا الشخص الشخص وليه اللي عم فيه شارع وفيه دين بيحومني. اللي بيعمله ده موافق للشارع على الثلاث مش موافق يترافض علينا وهو من ايه ايه المشكلة ايه المشكله فشوف بقى اللي حصل بصر على طول رحال عبيد الله الخولانين خلوا بيقول له يا شباب ساق ساتر على بابه في صور قال له الم يحدثنا هو مش هو بيتكلم معانا يوم الاول اليوم اللي فات كم يوم كده ها يوم الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم مش كده قال إن الملائكه لا تدخل بيتا فيه ايه صوره شو اللي جاي الحديث ده عايز يقوله ازاي يقول ده وهو معلق لصوره على باب بيته فيها ايه فيها صور فيها سوره فماذا قال له وماذا كان الرب عائشه يبقى ان شاء الله شوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد إن, الله ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب أن اليك اللهم تقبل منا